بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وغسل وغسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحباب الكرام هذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه المقارن وهو شرح كتاب الأوصاف للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى والقراءة مع فضيلة الشيخ علي فليدخل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه قراءة الكتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كتاب الدباغ ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن عباد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شات لمي لمولات لميمونة ميتة قال أفلا استمتعتم بإهابها قالوا وكيف وهي ميتة يا رسول الله قال إن وإنما حرم لحمها قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال المصنف رحمه الله تعالى سوف يذكر خلاف أهل العلم في الدباغ هل الدباغ يطهر أو لا يطهر وهل يختلف من حيوان إلى حيوان إلى غير ذلك وسوف يذكر وجهة نظره من النهاية الشرعية والنهاية العقلية النظرية ثم يرجح في النهاية فالمسألة متشابكة انتبه مع المصنف لكي تأخذ القلاصة التي خرج بها المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام ابن المنذر كما تعلمون إمام حافظ فقيه كبير كان الإمام ابن قدامة في المغني ينقل من هذا الكتاب يعني كان الإمام ابن قدامة في المغني ينقل من كتاب الأوسط لابن المنذر فهو كتاب مهم جدا لكن لا ينقل منه إلا الفاهم الذي يعرف اتجاهات العلماء الفقهية نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل استمتعتم بإهابها ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه إذن خلاصة هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الاستمتاع بالإهاب وهو الجلد إذا دبغ وهذه الشاه شات ميمونة وسوف يكون فيما بعد اعتراض بعض العلماء على هذا الخبر بأنه مضطرب وضعيف ورد على هذا الاضطراب وأن الحديث صحيح ثابت فاسمعوا ماذا يقول العلماء في هذا الخبر نعم قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وقال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إيهابا فدبغوه وانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة تفي أكلها قال الحميدي فقيل لسفيان إن معمرًا لا يقول فيه فدبغوه ويقول كان الزهري ينكر الدباغ فقال سفيان لكني قد حفظته أنا وإنما أردنا منه هذه الكلمة ولم يقلها غيره إنما حرم, أو حرم أكلها قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق. قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أن شاتا ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لادبغتم إيهابها قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شات لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فهل لا أخذتم مسكها قالوا أنا أخذوا م... مسكها قالوا أنا مسك مسكشات ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وإنكم لا تطعمونه أن, تدبغ أن تدبغوه فتنتفع به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مارك عن ابن فسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائر وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو وسان قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذباغ الميتة ذكاته خلاصة الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا شاة ميمونة وحديث عائشة دباغ الميتة ذكاتها يؤخذ من هذا الباب عدة أحكام فقهية الحكم الأول أن الشاثة إذا ماتت جاز دباغ جلدها والانتفاع بها ثانيا جواز اطلاق اسم على الحيوان يجوز ان تطلق على الناقة عزيزة او اي اسم من من اين اخذنا هذا الحب اه ماتت ايه فلانة تعني الشاه يعني الشاه كان يطلقون عليه اسما فيجوز ان تطلق على الحيوان اسم على الفرس اسم وناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون عليها القصوى ونحو ذلك لا, لا يكون في اسم الاب من الانبياء حتى لا تكون في اهانة الانبياء لكن تختار لؤيز من العسماين العادي ثالثا ان الدباغ يقوم مقام الذبح لتقطيع البدنه هذا اخذ من حديث عائشه رباغه الميته ذكاته يعني حينما تاخذ الجد الميت وتضربه في الملح والملح ينفصل ببطنه حينئذ كانك حللت هذا الجلد من حرمته الى حله كما انك تذبح البقره او تذبح الشاتة ولا تتركها تموت فقد حللته صارت حلالة فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى دباغ الميتة ذكاتها اي الذكات هنا معناها الذبح والتحليل فحينئذ يؤخذ من هذا ان الذكاء الدباغ يقوم مقام الذكاء نعم هل يصير الجلد طاهرا بذلك فنسمع كلا المسلم قال رحمه الله ذكر إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ قال حدثنا علان ابن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليثو قال حدثني كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حزافة حدثه عن أمه العالية بنت عن أمه العالية بنت سبيع قالت حدثتني ميمونة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاةا لهم مثل الحمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إيهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب والقرض قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا الحسين الحسين ابن محمد المروزي قال حدثنا شريح عن الأعمشي عن عمارة ابن عمير عن الأسودي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها لاحظوا اننا نتكلم الان عن دباغ عن جلود الايه الميت لكن لو ذبحت بقرة وأخرجت جلده, جلده ولم تتبقه طاهر ولا نجس طاهر لأنه مذكار أما حديثنا لو ماتت ماتت حتى فأنفها فصارت ميتة فحينئذ يؤخذ الجلد جلد الميتة والميتة كلها نجس هذا الجلد النجس إذا وضع عليه الملح وجمع رطوبته وجفه فحينئذ يجوز الانتفاع به لكن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض يطهر الجلد يعني الماء والقرض ما هو القرض؟ ما هو القرض؟ لا الملح غير القرض نوع من, ال من ايه؟ نوع نوع من الشجر أحسنتم نوع من الشجر ورقه مالح ورقه مالح إذا وضع على الجن يمتصر طوبطة وكالملح تماما شجر القرض معروف وفي أحد المؤذنين اسمه إيه القرض أحسنتم سعد القرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن ها؟ من اللي يعرف؟ أربعة الإجابة صحيحة أربعة من يعد الأربعة؟ من اللي لحافظ الخلاصة البهية؟ أربعة نعم بلال من؟ أبو جحيفة لا أبو جحيفة روى عن بلال لا أبو جحيفة لم يؤذن بلال بن رباح عبد الله بن مكتوم، سعد القرض ومن؟ او ابن ابي محضور احسنت عبد الله ابن ابي محضور ادي 4 بلال ابن رباح كان بيؤذي النبي فين في المدينة جميل سعد القرض في قباء احسنت ابن ابي محذوره في مكة احسنت ابن ابي محذوره في مكة فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم سمع شباب كده بيقلسوا يهزروا على الاذان ويرفعوا اصواتهم فسمع واحد صوته جميل منهم من نذال قالوا تعال فقال انت المؤذن وجعله مؤذن حرب مؤذن مكة من صوته الجميل ابن ابي محضور لفتح مكة وابن امه مكتم وابن امه مكتم وابن اثنين كانوا فين في المدينة احسنت يلا معلومة خطوها يد بلاش اذا يؤخذ من هذا ان الدباغ يطهر تعالفين المصنب جاء بالبادة كله ليه؟ عشان لفظة يطهرها ولفظت دباغها طهوره حتى لو واحد قال لك ماشي الدباغ ده يجسفه وتستعمله لكن لا يكون طاهرا فأراد عبد المنذر رحمه الله أن يبين أن الدباغ يحوله من نجس إلى إيه طاهر صارت طاهر نعم قال رحمه الله ذكر ذكر خبر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهور قال حدثنا إبراهيم بن مسحاق قال حدثنا هشام قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جول بن قتادة عن سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة تبوك فمر بقربة معلقة فاستسقى فقيل إنها ميتة فقال دباغ الأديم طهور. هذا الحديث حديث حسن وهو يؤيد ما ذكره المصنف دباغ الأديم الأديم يعني الجلد طهور أي يجعله طاهرا نعم قال رحمه الله ذكر خابر مجمل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهوب بالدباغ قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الرحمن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت له إنا نغزو فنؤتى بالأسقية فقيل ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ialah قول ايما اهاب ذبغ فقد طهر. قال اخبرنا الربيع قال انبأنا الشافعي وقال انبأنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابن وعده المصري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبغ الاهاب فقد طهر. قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سالم قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الرحمن ابن وعده قال قلت لابن عباس ان أغزو هذا المغرب وعامت أسقيتهم الميتة وربما قال حماد وأكثر أسقيتهم الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر هذه الصيغة عند الأصولين تسمى بصيغة أي العموم أحسن أي أي صيغة العموم اي رجل اي امرأة اي مسجد اي ما ايهاب دبغة في الطهر ايهاب أي فهذا العموم يشمل جلد الميتة وجلد ما كان طاهرا في الحياة مثل بهيمة الانعام وجلد ما كان نجثا في الحياة كالكلب والسنزير لو أخذنا بظاهر هذا الحديث كالظاهرية إذن كل إهاب يدبغ يطهر حتى جلد الكلب والخنزير لكن هل يطور وافق العلماء على ذلك أم أنهم استثنوا جلد الكلب لنجاسته وجلد الخنزير لنجاسته المصص عليها سنسمع كلام العلماء إن شاء الله تعالى لكن هذا العوم يظل حاضرا في ذهنك الآن نعم قال رحمه الله ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الزباغ وبعده قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أقرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا ولا شاب ألا تستمتعوا أو تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو بكر وفي حديث الحكم بن موسى قال حدثنا صدقة ابن خالد عن يزيد ابن أبي مريم قال حدثنا القاسم ابن مخيمرة قال حدثنا عبد الله ابن عكين قال حدثنا مشيقة لنا من جهينة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء هذا الحديث ظاهر وعكس الحديث الأول الحديث الأول أيما إهاب دبرة في خطة أيهاب هذا الحديث أيهاب لا يطهر بالدباء لا تنتفع من الميتة بشيء لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر بإهاب يعني بجلد حتى ولو دبغ ولا عصب تعرفون الأعصاب هي العروق التي تكون تحت الجلد لا تلتفع من الميتة بشيء لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم العلماء قالوا بأنه مرسل والمرسل من أقسم الضعيف لأن عبد الله بن عكيم لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلة الأولى في هذا الحديث الإرسال العلة الثانية قُرِئَ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي قرأه مجهول كتاب في رواية مشيخة لنا قرأ علينا مشيخة لنا من جهينة من هم هؤلاء المشيخة مجهولون يبقى فيه إرسال وجهاله ولذلك هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد في بداية حياته ثم وقف على هذا الاضطراب فلم يأخذ به بعد ذلك ولذلك كل من ينسب إلى المذهب الحنبلي أن الإمام أحمد رحمه الله لا يجيز الانتفاع بالجلد قبل الدباغ وبعده فإنما ينقل المذهب الأول ومن ينقل عنه أنه يجيز الانتفاع ينقل المذهب الثاني فهذه مسألة مهمة في معرفة أرجح القولين في مذهب بالمم أحمد رحمه الله والراجح أن الحديث مضطرب كما ذكرت لكم وحديث أيما إيها بن قد طهر حديث صحيح وسوف يأتينا أيضا قول بعض العلماء بأنهم يروا أن ما كان طاهرا في الحياة يعني ما كان يؤكل في الحياة كبهيمة الأنعام مثل البقر والجموس والغنم والابل والمعف فقط جلد ينتفع به أما معدد ذلك الحمار والبغل ونحوها لا ينتفع به هذا قوف وإن كان ضعيف لكن موجود سنسمع قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاث من الأنعام والحيوان ذكا عند خطأ من الذكاء بالذات قال أبو بكر اختار اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده فنهى طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل وقال هذا المذهب الأول ولا الثاني؟ الأول نعم وقال زيد بن وهب كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلاغاني أنكم بأرض يلبسون فيابا يقال لها الفراء فانظروا ما حل من ميته. يقال له يقال لها الفراء فانظروا ما حل من ميتته من حديث قال من حديث البندار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شوابة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني مولى لابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد ابن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافا من الفراء فقالت إنه ميت ولست بلابسة شيء من الميتة قال فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ وكرهت أن تلبس, أن تلبس من الميتة أن تلبس من الميتة كتب قال كتب إلي محمد بن نص قال حدثنا إسحاق ابن رهوي قال أنبأنا ابن أبي عدي عن الأشعة عن محمد قال كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وأسير ابن جابر كل هؤلاء كل هؤلاء يرون أن جلده ما لم يؤكل في حال الحياة حتى ولو دبغ لا يطبر. ما؟ قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عم مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فقال لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن يكون لي مثله. قال وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه تحريما عاما لم يخص منها شيئا دون شيء فقال جل وعز حرمت عليكم الميتة وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد لأنه لم يخص شيئا دون شيء وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيفها ومتونها ففي حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاق لمولاة لميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها ولم يذكر الدباغ في حديثهم وفي حديث مالك عن الزهري هل لا استنفعتم بجلدها ولم يذكر الدباغ واختلفوا في إسناد هذا الحديث فقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وروي عن الشعبي عن عكلمة عن ابن عباس عن سودتا وقال قال ابو عوانة عن سماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ماتت شات لسودا فلما اين الاضطراب مرة قال شاتا لميمونة وفي الواقع شاتا لسودا فقالوا هذا اضطراب حقيقة هذا ليس اضطرابا سواء كانت لسودا او ميمونة لا بأس وابن عباس يمكن أن يكون سمع سمعه مرة من سودة ومرة من ميمون فهذا لا يسمى اضطرابا في الحقيقة أو لو كان اضطرابا لا يقضح في الحديث نعم فلما اختلف في اسناد هذا الحديث وفي متنه لم يثبت به حجه ثم لولا يختلف الحديث على ما ذكرناه وكان حديثا واحدا ما كان خبر ابن عكيم ناسخا له لانه قال في حديثه جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفع من الميت باهاب ولا عصب لما أنهم كرهوا ذلك واحتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل واحتج بعضهم بحجة أخرى من جهة النظر وقال ليس يخلو بجلد أن يكون حيا بحياة الشاكي أو ميتا بموتها فإن كان كذلك فحكمه كحكم اللحم لا سبيل أو يكون لا حياة فيه ولا موت فإن كان كذلك فأكله مباح ولا معنى مال وفي امتناع الجميع أي يبيح أكل جلد الميتة دليل على أنه ميت بموت الشاة ولما أباح أكل جلد الشاة المذكات إذا أشرفت دل ذلك على أن الجلد يحيا بحياة الشاة ويموت بموتها وقد أجمعوا على ألا سبيل على أن تباح الميتة لغير المضطر بحال وإن عولج بكل علاج وطب بكل حيلة فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه. إذا نقل المصنف القول الأول. القول الأول أنه يقول لا يجوز الانتفاع بالجلد بجلد الميت حتى وإن دكى. ثم بدأ المصنف يرد عليه. الإنسان لو لم يكن منتبها لترتيب المصنف يظن أن هذا قول المصنف لا ابن المنذر ذكر هذا ذكر أنهم قالوا بأن الجلد حتى لو دبر قالوا لا جزء أكله إذن فلا يطفع فلا جزء استعماله هذا القول الأول القول الثاني الذين أباحوا الانتفاع بجلد الميتة ماذا قالوا وكيف ردوا على هذا؟ وباح طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الزكاة وهي حية هذا قول أكثر أهل العلم خط تحته هذا قول أكثر أهل العلم هذا قول أكثر أهل العلم إذن أكثر أهل العلم يرون أن الجلد إذا دبغطه فمهما سمعت من كلام ترى أنه قول بعض أهل العلم قول شاذ قول ضعيف هذا قول اكثر اهل العلم ايما ايهاب دبغ فقط طهور نعم قال وحدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن فعلبة عن ابي وائل عن عمر انه سئل عن مستقة فقال طهورها دباغها قال حدثنا يحيا المستقة فروة طويلة الكمية فروة زي العباية اللي بالبسها الناس او بلطه كبير كده والكم بتاع واسع هذا اسمه مستقه ولعل هذا الاسم اسما فارسيا ليس اسما عربيا نعم قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سئلت عائشة عن المساتق فقالت أرجو أن يكون دباغها طهورها قال حدثنا إبراهيم ابن الحارث قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تشتر البان الغنم في ضروعها ولا أصوافها على ظهورها وإذا مات منها شيء فلا طعت الأجير منها شيئا واكتوا منها عباءا لكم فإن دباغها طهورها وبيعوا إن شئتم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا صدقة ابن مثنى عن جده رباح بن الحارث قال كان ابن مسعود يقري ناسا من اهل الكوفة في المسجد الاكبر فدعا لهم بشراب ثم قال هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسقينا في الميتة فقال ذكاتها دباغها قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا جعفر قال أنباءنا مسلم كل هذه الآثار التي يذكرها المصنف يذكر قول من قال بأن دباغ الجلد ذكاة له وطهور له قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا جعفر قال أنباءنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس عن علي قال ذكاة الجلود دباغها قال أبو بكر وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى فيذبغ أن الدباغ يطهره عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري وقتادته ويحيى الأنصاري وسعيد بن وذه قال الأوزاعي والليث ابن سعد وسفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك والشافعي وإسحاق ابن رهوي وقد روينا غير ما ذكرناه أقاويل غيرها خلاف ما ذكرناه فمن ذلك ما رواه شيء عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ولا تباع ولا نعلم أحدا وافق النقاعية على هذا القول وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ فقال لا وقال إنما اذن في الاستمتاع به ولا ارى ان يصلى فيه ورويا عن الحسن انه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسا قال حدثنا موسى عن محمد بن عبد الاعلى عن جابر عن الاشعف عن الحسن وقول الحسن هو الراجح انه يجوز الصلاة في الجلد اذا دبع ودليله دليل ايه أيما هب دون فقد طاهر ودباغها طهورها فكلمة طاهر وطهورها دليل على أنه صار طاهر فلماذا يمنع من الصلاة فيه نعم؟ قال أبو بكر وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا دبغت ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنازير ومن ذلك ما رويناه عن الزهري وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباوة ويقول يستمتع به على كل حال مع أن قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي عن الأوزعي عن الزهري أن دباغها طهورها فأن الإمام بن المنذر يقول لم, لم نعلم أحدا يقول بجواز الصلاة في جلود الكلاب والخنازير إذا دبغت أنهم يرون أن الكلاب والخنازير نجسة نجاسة عينية فلا تطفر بالدباع ولذلك اختار امام الشافع رحمه الله ان الجنود كلها تطفر بالدباع الا الكلب والخنزير الخنزير نجاسة ثابتة من قول تعالى انما الميتة والدم انما الميتة والدم قل لا اجد, اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعم الا يكون ميتة أو دمًا مسوعًا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس فلجاسة الخنزين ثابتة بالقرآن لحم الخنزير لكن المنم القدام رحمه الله في الكافر يقول دبق الجد ورجعه إلى حاله قبل الموت يزيل الأثر النجاسة التي حدثت بالنومة <تصفيق> نعم ولذلك أخوان الكريم يقول بأن الحرام أو المحرم هو اللحم لحم الخنزير هذا يا أخواني يسمى في اللغة العربية أسلوب التغليب كما يقال عتق رقبة أنت تعتق الرقبة كل فقط ولا العبد كله العبد كله أو يقال ركع ركعتين أنت ركعت ركوعي فقط ولا صليت صلاة ركعتين كاملتين وهكذا ولذلك اتفق العلماء على أن الخنزير إذا طبخ لا يجوز شرب مرق ولا تشرب مرق الخنزير في حج لا يقال بأن الله عز وجل لحم الخنزير بس فالمرق لا بأس به لا هو المرق من اللحم فهو محرم كذلك الجلد من اللحم الجلد من اللحم فهو محرم على قول لما ابن المنذر وسنرى إن شاء الله تعالى نعم. قال رحمه الله وقد روينا عن النخاعية رواية غير الرواية الأولى أنه سئل عن الرجل يموت له الإبل والبقر والغنم فيذبغ جلودها قال يبيعها ويلبسها إذا ذبغها قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله ابن الوليد عن سفيان عن حمال قال سألت إبراهيم قال أبو بكر وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه عن جمل أهل العلم أن الله جل وعز حرم الميتة في كتابه فكان ذلك واقعا على اللحم والجند جميعا إلا أن يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على خصوصية شيء منه فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ وجب استثناء ذلك من جملة التحريم وهو الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم وذكر هذا القول وذكر هذا القول وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وحديث الشعبي عن عكرمة والزهري عن عبيد الله وقال هذه الأخبار ثابتة فإن قيل قد اختلفوا فيه قيل ليس الاختلاف مما يوهن الخبر وليس يخل ذلك من أحد معنيين الآن يتكلم أنا عن من ضعف وحديث ميمونة يوم إيهاب ندبر في الطهر هل استمتعتم دي هابية إنها ميتة يطهيرها الماء والقرض فقالوا الخبر في الاضراب مرة شهد ميمونة ومرة شهد اللي سودة سيرد على هذا الكلام فيقول. إما يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة والسودة جميعا لأن كل من روى ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة أو سودة ثقة يجب قبول حديثه فيحتمل أن يكون ابن عباس سمع الحديث منهما فإن كان ذلك فهو ثابت لا يدفع له أن يكون ذلك ثابتا عن أحدهما فأيهما كان فهو مقبول لا معنى لرده وأيهما كان يخبر يجب قبوله وقال فأما خبره فأما خبر ابن وعلة عن ابن عباس فليس مما يجوز أن يقابل به خبر عبيد الله ابن عبد الله ولا عطاء ولا عكرمة إذا خالفوا لأن هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباس مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية هؤلاء وقد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإيهاب فقد طهر مختصرا, مختصرا ويكون قد السامع من ميمونة وسودة أو إحداهما قصة الشاه وليس في رواية ابن وعلة قصة الشاه ولا في حديث هؤلاء اللظ الذي في رواية ابن وعلة فيجوز أن يكون حديثين محفوظين كل واحد منهما غير صاحبه فإن قالوا ليس في رواية معمر عن الزهري ذكر الدباغ قيل له قد روى هذا الحديث ابن عيينة وعقيل والزبيدي وهؤلاء من ثقاف أصحاب الزهري وقد ذكروا الدباغة في حديثهم والحافظ إذا زاد في الحديث شيئا فزيادته مقبولة فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟ قيل قد تلف فيه عن الزهري والكراهية ثبتت عندنا عنه وأقل ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين. فلا يجوز أن يثبت عليه واحدة منهما وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما سقط القول الزهري ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الزباغ باتفاق أهل العلم إذ نعلم أحدا أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري لأن الزهري انفرض بقول شاذ ابن شهاب الزهري عالم جليل لكنه انفرض بقول شاذ وقال يجوز الانتفاع بالجلد قبل الدباغ يجوز الانتفاع بالجلد قبل الدباغ لم يوافق احد على هذا وروي عنه رواية الرواية بالجواز ورواية بالمنع كالجمهور. قال فناخد برواية المنع ان الجلد قبل الدباغ لا ينتفع بجلد جلد الميتة قبل الدباغ لا ينتفع به وبعد الدباغ ينتفع به لذلك قال سقط قول الزهري أي الأول الانتفاع بالجن قبل الدباغ. نعم. قال أبو بكر، وقل ذكرنا عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة أنه قال إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناصح منهما من المنصوص ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء. هذا كلام. هذا اختيار حمد بن سلمة أن الحديثين إذا جاء من طريق رجل واحد مختلفا ضد بعض يسقط أحدهم الآخر فلم يجيك عنه شيء يعني نعتبر أنه لم يأتي شيئا ونبحث عن حديث أخر نعم قال أبو بكر ولو لم على فكرة وهذه طريقة من طرق الترجيح في أصول الفقه هذه طريقة من طرق الترجيح في أصول الفقه لا بأس أن نشير إليه إذا جاء حديث عن رجل بشيء وجاء حديث عن نفس الراوي بضده والرواية أو الطريقان عن هذا الراوي ثقات فحينئذ يسقط الاحتجاج بهذا الحديث لأننا لا يمكن أن نرجح لكن لو جاءنا عراوين روايتان مختلفتان إحداهما من طريق صحيح إليه والأخرى من طريق ضعيف إليه نرجح ماذا؟ الصحيح وفي ترجيح جميل النقطة الثالثة لو جاءنا حديث عراوي. صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا فتوى عن نفس الراوي تخالف الحديث ناخذ بالحديث ولا بالفتوى بالحديث ولذلك القاعدة الأصولية رواية الراوي مقدمة على رأيه لأنه ربما يكون أفتا هو ناس وهذا واقع مع أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه سئلا عن كلب ولغ في الإناء فقال يغسل ثلاث مرات وفي فتوى له قال يغسل خمس مرات برغم أن حبيث إذا ولغ الكلب في إناه حجك فليغسل سبعا رواه بعض الصحابة ومنهم أبو غرير يعني أبو هريرة رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناحيةكم فليغسل سبعا ولاهنا بالتراب ثم سؤاله فأست بثلاث تقدم يقدم رأيه على روايته ولا روايته على رأيه أحسنت روايته على رأيه. هذه من أبواب التعارض والترجيح وهي مهمة جدا جدا لمن يعاني أو يحاول أن يدرس الفقه المقارن نعم أخونا الكريم يسأل يقول لو جاء راوي وفسر فسر لفظة من الحديث أو مفهوم الحديث ولم يرى من خالفه نسأل من هو هذا الراوي هل هذا الراوي صحابي أم تابعي فمن دونه إن كان صحابيا فننظر هل خالف أحد الصحابة في ذلك؟ أم هو قول الصحابي يأخذ حكم قول الصحابي إذا لم يخالف فحج تميم إذا كان هذا روتابيًا فعالب من العلماء ليس قوله بحج كتفسير سماك بن حرب للبيع العين كما ذكرت سماك بن حرب الصحابي ليس صحابي إذا فقولك قول غيره من أهل العلم يعني قول قد يصيب وقد يخطئ فيه تميم كذلك بالنسبة لبيع العينه ورد عن ابن عباس تفسير ضد كلام سماك عباس نفسه لما سئل عن بيعتين في بيعة فماذا قال بالإفناد الصحيح إليه ماذا قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة إلا إذا انفصلتما عن واحدة أما إذا انفصلتما وليس بينكما شيء فمنهي عنه هذا معنى كلام ابن عباس إلا من أحفظه بنصه يعني الواحد قال له الثلاجة دي بألف ومتين قسطا وبألف نقدا قال سأخذ الثلاجة وأنظر في أمري إن وجدت معي مالا فأرسل لك النقد مرة واحدة وإن لم أجد مالا سيصددك قسطا بألف ومتين إذا انفصل عن مجلس العقد ولم يدزم ببيعه هذا من هذا بيعة في بيعة أما لو قال له قبلتها بألف 1200 قصدا فقد انفصل عن كم بيعة عن بيعة واحدة هذا معنى حديث كلام ابن عباس رضي الله عنه تفضل سواد طبعا بلا شك هذا الكلام ليس صحيح اما من هذا البعض بعض ايه هذا البعض ليس ممن يؤخذ بقوله انت عرفت السؤال اقول ايه يقول بعض بعض الناس يقول بان ابي هريرة ليس بفقه هذا ليس صحيح ما هو الفقه الفقه هو هو فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرعية وأبو هريرة من أكثر الناس روايته يعني كان يحفظ أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد رقم اتنين أبو هريرة عربي فصيح يعني يفهم مدلولات الكلام لا محتاج يدرس كتاب في اللغة العربية ولا كتاب في النحو والكلام ده يعني عربي بالسليق رجل عربي يحفظ أحاديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم نمرة 2 كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معه كثير فيعرف احوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحوال هي الفقه بعينه فهذا القائل لم يدرس حياة ابي هريرة دراسة جيدة ابو هريرة كان من فقهاء الصحابة حتى العلماء حينما يعدون يعدون يذون ابو هريره من فقهاء الصحابة الفقه ليس بالاختراع ولا بالتفكير الفقه يا أخواني بالنقف يعني لو جاء إنسان فجاء بقياس وجاء نص بخلافه نقول بالنص ولا بالقياس بالنص حتى قال علماء لا اجتهاد مع النص علماء الأصول لا اجتهاد مع النص إذن من كان يحفظ نصوصا كثيرة كان أدعى إلى الفهم إذا كان عربيا مثل أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال رحمه الله قال أبو بكر ولو لم يرى ولو لم يروا عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن دينار وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وحديث عن عكرمة عن ابن عباس كفاية ومقنع فإن قيل فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له قيل إن ابن عكيم لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يسمهم ولم ولم يدري من هم ولا يجوز دفع خبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مشيخة لا يعرفون وذكر حديث صدقة ابن خالد وكذكرناه فيما مضى قال ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الشافي الميتة بعد الدباغ فلا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة وأمكن استعمالها فاستعمالها أولى بنا من أن نجعلها متضادة فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ الجنة الأذان تفضل حد يقنشى بأذكر تفتح, تفتح الله أكبر الله أكبر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 السلام على رسول الله سنكمل الكراء ان شاء الله ثم سنلخص لكم المسألة بإذن الله نعم. قال رحم الله وقال آخر وقد يجوز أن يكون نبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغ الميتة ظهورها قبل موته بأقل من شهر ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخا له على أن خبر ابن عكيم غير ثابت لأنه لم يخبر من حامل الكتاب إليهم ولا من قرأ الكتاب عليهم والحديث عن من لا يعرفون واعترض معترض من احتجوا بها فزعم أن الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغ جائز بافتراش وجلوس عليه بعد أن يكون المستعمل من ذلك يابسا لا يكون رطبا ينجس الطاهرة بمماثة الرطب منه واحتج بظاهر الخبر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم أكلها واحتج بأن من لم يحرم, يحرم معفو عنه وذكر قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم إلى قوله عفى الله عنها قال فمن حذر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب الأكل فقد حذر ما هو مباح قال وقد أجمع أهل العلم على أن الانتفاع بالثوب النجس بأن يلبس ويتدفأ به جائز وفي إجازتهم دليل على إباحة الانتفاع بالأهب النجسة وأن الذي حرم منه الأكل على ظاهر الحديث وقال بعض من عارض هذا القائل لو وجب استعمال ظاهر الخبر الزهري إنما حارم أكلها لجاز بيع جلد الشاة قبل أن يدبغ أو جازت هبته فلما منع الجميع من ذلك دل على أن خبر الزهري إنما روى على الاختصار والأخبار التي ذكرناها في أول هذا البال مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه تلخيص المسائل خلاصة هذا الباب في مسائل المسألة الأولى حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب ضعيف ثانيا يجوز الانتفاع الانتفاع الجلود عفوا بجلود الميتة بعد دبغها الا جلود الكلب والخنزير وذلك لنجاستها العينية هذه خلاصة هذا الباب وتوقف هنا ان شاء الله تعالى ونأخذ اسئلهكم